ظلال منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين من كتاب مدارج السالكين ومنزلتنا هي منزلة المشاهدة هي منزلة المشاهدة بعد المكاشفة وبعد المشاهدة معاينه وبعد المعاينة الحياة هذا ترتيب المنازل وصاحب المنازل يستدل في مقدمه كل منزله بايه الايه التي استدل بها في منزله المكاشفه ما هي ما هي الآية التي استدل بها في منزلة المكاشفة لما نتكلم عن المكاشفه استدل بها آية فاوحى الى عبده ما اوحى ولان الايحاء اعلام سريع وايصال للمعلومه بصوره خفيه فهذا نوع مكاشفه أما المشاهدة فقد استدل لها بقول الله جل وعلا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد الهروي بجيب الآية وابن القيم يفسرها قال ابن القيم لا ينتفع بالذكرى التي هي كلام الله إلا من جمع هذه الأمور الثلاثة الأول أن يكون له قلب حي واعي والقلب المراد به هنا مادته وليس عرضه وجوهره بمعنى المعند قلب منه المعند قلب بموت، ويقول لك أعمل لنا الرسم قلب أرسم لنا قلب هذا وأخصائي قلب هذا قلب معنى حسي هذا القلب الحسي لكن هذا القلب الحسي يحوي المعاني ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب لمن كان له قلب حي وليس مجرد أن تكون له آلة فالآلة موجودة حتى عند الملاحدة والكفار حتى ده كان فتح له صدره دا عنده قلب والله ما عنده ها ممكن يكون أشد من قلبك هذا يدق زين ما حصل حاجة ويضخ الدماء لكن ليس له قلب فبالتالي القرآن يتحدث عن قلوب ميتة وعن قلوب مريضة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضة ويتحدث عن قلوب سليمة إلا من أتى الله بقلب سليم فبالتالي لمن كان له قلب واع وحي وحياة القلب باب, باب طويل في علم السلوك والتربية الإسلامية بل لا تقوم التربية إلا على أساس القلب كلما استقام القلب وكلما كان حيا كلما كان أكثر قابلية لتلقي الوحي واخذه والاستقامه وتفجير معانيه بل لينعكس ما في القلب من معان على الجوارح لذلك ان في ذلك الذكر لمن كان له قلب هم حي يكون عند قلب الناس الان الخواف يقول لك شنو ما عنده قلب يقول لك شنو ما عنده قلب هو قلبه فيه لكن ده معناه اخر عدمه ودي النقطة النقطه الثانيه اللي بعدها قال السمع كل الناس عندها سمع او كل الناس تسمع وبالرغم من ذلك قال اهل النار لو كنا نعقل او نسمع ما كنا في اصحاب السعير ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم واحد قال لي ده اللي مش كده يا شيخنا قال لي الطرش ده لو كان بيسمعوا كان دمروا ناس دمار الله لو كان عارف بيعلم انه لو بيسمعوا كان سمعوا مش كده ما سمعوا وقلت لازل هوي دين ما في طروش طرش كتر قال لي دين الطروش مش كده شوفه عليك الله فسر الآية كيف قال ولو علم الله فيه بخير لا اسمعهم قال لي ديننا ناس الطرش دين بركة ما بيسمعوا كثير معنه عندنا عمنا كبير والله يلكين دات نسأل الله يرحمه يتغمضوا بالرحمة الواسعة عارضوا العابد عابد وأولادنا كحين ومختربين وكده أول من يدخل المسجد وآخر من يخرج منه بسن الكبير دي يقوم الليل ولا يجلس بعدين عمنا طوال هو فقالوا له أولاده سمعوا بيقى اولادو أولاده قالوا له نعالجك نوديك بره في لندن نعالجك قال ليه ما في حاجة كويسة بسمعوها الآن أخير أكون كذي قالوا أسنسمع الغيبة والنميمة والقطيعة والكلام الفرق أسمعته كفاية قالوا ما تعالج من اللايبية كبير ما تعالج قال لهم ما في حاجة كويسة بيسمعوا هالأمر فعلا السمع المعني هنا أن تحضر قلبك وذهنك عند المكلم لك المعني بالسمع أن تحضر شنو ها قلبك وذهنك عند شنو عند المكلم لك ده هو وده اسمه شهيد أو ألقى السمعة وهو شنو؟ شهيد شهيد معناه حاضر أي حاجة حاضره شهيد وعكس الشهيد الغائب لأنه ما حاضر عالم الغيب والشهادة عكس الغيب الشهادة كويس في غيابة الجب المحلل بغيب والغيبة غيبة لأنه الزور البطن في ما قاعد غائب الغيبة أصل من الغ من الزور الغايب فبالتالي شهيد طيب المموت في سبيل الله ليس سموه شهيد الزول في المحكمة يقول له جيب شنو جيب شاهد يحضر حاضر الحضن ده ده, ش... ده شاهد وشهيد ممكن يسموه شهيد برضو قال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد قصد بالشهيد هنا الشاهد الشاهد الحاضر الحضر طيب كله عرفنا الشهيد سموه شهيد ده إما لأنه مشهود له بالجنة والمغفرة وإما لأنه حاضر بالعمل. دا نصر الدين بالعمل. شهيدا أن الدين أغلى من عمره ودمه. شهيدا أن الدين أغلى من عمره ودمه. زوجة الدم دم دا لأ لالله. ومات في سبيل الله. دا شهيدا ولا ما شهيد؟ آه؟ شهيدا ما شهيد الغايبين الناس الحيين ناس الترف هم الغايبين لكن ده, ده, ده شهيد فبالتالي أو ألقى السمع وهو شنو شهيد معناه حاضر الصفة أو الأمر الثالث أن يصغي بسمعه فيميل كله نحو المخاطب وهذه حسية أن يكون له قلب واع وحي معنوية وأن يلقي السمع وهو شهيد بمعنى أن يحضر ذهنه وقلبه عند المكلم له لا يكون ذلك إلا بالإذن واحد مقبل كده يقول لك أنضم أنا بسمعك لو بتسمعني أنت ما بتكلم معك انا لك أن جاي كده نتفهم لكن تقبل لي كده وتقول لي أنا بسمعك حتى لو بتسمعني أه؟ بقى لك ما معي فالمراد من الايه ان تكون حاضرا لتستفيد طيب قال الهروي تعريف المشاهده اخواننا شوفوا المكاشفه غير المشاهده كما قلنا فالمكاشفه ان ينكشف لك الشيء لكن قد ينكشف ولا تراه يحصل ما يحصل يحصل ما يحصل أه؟ يحصل ضربت لكم مثلا دور الفاتح من كان باله مشغولا ممكن تجي في الزول ماشي في حبيب ما في حجاب بينك وبينه لا مغطه لا في حيطه تمشي يقول لك اليوم ادي جيت ماشي فين ساكت تقول له والله ما شفتك يقول لك اليوم ادي جيت شنو ماشي فين يا عثمان ابن عفان الله عنه ارضاه عثمان بن عفان جالس جاء واحد من الصحابه جالس او موسى الاشعري او ابن سعود جاء عثمان بن عفان الرجل جالس عينه في عينه ما سلم عليه فطبعاً دي ناس نجر ما بتنطلو بتحته تحيي تحي. مش لأمير المؤمن عمر الخطاب قال لي يا أخي عثمان ده مالو معي شوفوا لي يا ده مالو معي قال لي مالو قال له والله جماشي عينه في عيني ما سلم عليه فدعا استدعى عمر رضي الله عنه عثمان وأخبره بذلك قال والله ما رأيته داق قال لي يا أخي عينك في عيني قال ما رأيتك كنت مشغولاً ويحصل حتى لما سئل ما الذي أشغلك تاجر كبير طبعا ما قال ليون الأسمنتي الله يمضي زايد والسيخ زاده قال له أشغلني القبر بفكر في القبر مع القبر مرة واحدة ولا جايب خبرة زول جمهة فبالتالي قد تحصل مكاشفة ولا تقع وشاهدة شفت كيف زول؟ مغطيك منه حاجه لو كشفوها لك ممكن تشوفه وممكن شنو ما تشوفه للظلمه لضعف في عينك ولذلك المشاهده سقوط الحجاب بتن سقوط الحجاب شنو بتن ده كلام منه الهروي الهروي يقول المشاهده سقوط الحجاب بتن لا يقصد ان سقوط الحجاب والمشاهده لا لأنه قد يسقط الحجاب ولا شنو ولا ولا لكنه يقصد ان من لوازم سقوط الحجاب بتن قال شنو اه المشاهده طيب ابن القيم زول نجد قال المكاشفه والمشاهده دا اريد المعنى السني الشرعي الصحيح قال المكاشفه والمشاهده هي قوه اليقين ومزيد العلم وارتفاع الحجبي المانعة من ذلك أما حقيقة مشاهدة الذات الإلهية فإن هذا عين الضلال لو أن شخصا قاله من الأول يا عبد الله من شروء من الأخر لما نقول المكاشف والمشاهدة لا يعني أن أحدا يمكن أن تحصل له مكاشفة أو مشاهدة للذات الإلهية فإن هذا ممنوع قال تعالى لا تدركه الابصار طيب لكن تحاشوف الكلام ده قال الهروي يريد ان يعقد مقارنه بين المكاشفه وبين المشاهده لان قلنا المنزل الفاتحه شنو أه؟ المكاشفه والمنزل دشنو المشاهده طيب يقول شنو يقول المكاشفه ولايه النعد وفيها شيء من بقايا الرسم والمشاهدة ولاية العين والذات وده كلام خطير جدا اختلف فيه ابن القيم مع الهروي لكن اهم حاجة في ابن القيم انه يختلف بادب وباحترام مع حفظ المقامات للناس كويس؟ شوف الفهم ده اخواننا ركزوا معين الهروي يرى المشاهدة اعلى المشاهدة مرتبطة بالعين والذات والمكاشفة بالنعوت والصفات، يعني المكاشفة ده المعنى الظاهري، تعرف الله بصفاته، ينكشف لك شيء من الحقيقة. المشاهدة أن ترى ذلك بعينك للذات. ابن قيم طبعا خط هذا المسلك، لكن الأدب وين؟ قال ولعل الهروي يقصد كذا وكذا وكذا. وجه كلام الهروي. في ناس يدور يغلطك هو داي يغلطك عنده معك حساسية، ثاني قلت الصح. يشوفه غلطان لانه هو شنو؟ وطن نفسه على تخطيئتك في نوع يدورك تكون مرخص يعني انت تقول الحق ما يعجبه يقول لي يا اخي فلان ده قال الحق يقول لك ما بي يعني نص نص بيكون مجاملكم انتو يا اخي هو قال الحق يا اخي في النهايه جاملني ولا جامل رغبته قال الحق خلاص الموضوع انتهي يا اخي يدورك تكون مرخص بس كده داري غلطي باي طريقة وذا موجود كثير جدا في الجماعات والاحزاب والقيانات والطوائف والانشقاقات اللي بتحصل في الأحزاب وفي الجماعات والحركات وخاصة الجماعات الإسلامية, والحركات الإسلامية حتى في ناس بخالفوا أخوان يفجر في الخصومة والله العظيم يفجر في الخصومة يعني يقول اختلفوا حزب شطر أيضا مش طريقه يا أخي انشطرته أيضا مش طريقه يبدأ كل واحد يستغل في الثاني ولا غرض له إلا أن يدمر الاخر وينسى كل شيء ده اسم الفجور في شنو؟ في الخصومة من الشديد في الجماعات الإسلامية فيه فبالتالي ابن القيم أهم شيء مش كلامه ادبه يا أخي أدب والله العظيم أزود ده مع معه الهرب ده والله كلام الهرب يقوله لو حملت على ظاهره أفضل إلى الكفر زي الكلام بتاع الذات المكاشفة ولاية النعت والصفات والمشاهدة ولاية العين والذات الكفر دا خطير بالله حسى لو نحن قلنا ما بقولك لك التقاصل شنو ولا بوجهه يكفرك طوال ويحمد الله يقولك لك برقة جات منك ويديك كوزين كمان منه لأنه قصدنا التجريم قويس وليس الهداية والتصحيح والتقويم انما القصد شنو التجريم طيب فقال شنو اشوفك الشريح ده ابن القيم ده عجيب خلاص قال يعني ان المكاشفه تتعلق بالصفات الالهيه فولايتها ولايه النعوت والاوصاف قال شوفك كلام الراقظ وسلطان المشاهده على النفس أقوى من سلطان المكاشف لأنها تتعلق بالذات الجامعة لترك الصفات بمعنى صاحب المشاهدة بقلبه يشاهد الذات الجامعة للصفات والمكاشف يتأمل في الصفات فقط شوف شوف الكلام قالوا ده كلام راقي جدا قال فمن شاهد صفة العلم لله عز وجل وتعلق علمه سبحانه بسائر المعلومات التي لا تتناها ما عند أحد قال تعلق قلبه بهذه الصفة وحصلت له نوع مكاشفة مع القلب وتعلق بالله سبحانه وتعالى لكن المكاشفة تظل متعلق بالصفة ده, ده, ده تفسير ابن القيم أكثر من تعلقها بالذات لكن في النهاية قال كلام لطيف وجيد لكن شوف تأمل صفة العلم علم الله سبحانه وتعالى يا سلام علمه جل وعلا عظيم يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن إلى يوم القيامة وعلم ما لم يكن لو أنه كان كيف سيكون يعني عند الشافع مات في علم الله الشافع لو حية حيبقى شنوب وحيقر شنوب وحيزوج ولا ما حيزوج في علم الله فيه ولا إنه لا قرأ ولا دخل جامعة ولا اتزوج ولا حجماته شافع يعلم انه حيموت شافع ولو حيع حيبقى شرور بربيعته هذا علم شنو متناهي يقول ابن القيم لهذا العلم على القلب سلطانا كويس وكذلك صفه الكلام يا اخي الكلام كلام الله سبحانه وتعالى لو اشجار العالم كلها لو كانت اقلاما وكل بحار الارض والعالم ومياه ومحيطاته كانت مدادا وكتبنا بهذه الاشجار وبهذه الاقلام التي هي من الاحجار لمن وانتهى ما الدنيا لمن انتهت كلمات الله تعالى تعلق القلب وسلطان هذا بالقلب العظيم فما شاهد الصفات كذلك وجال قلبه في عظمتها فهو مشغول بالصفات طيب بخلاف ذكر منه كلام الهروي مشغول بالصفات طيب الذات كأنه يقول المشاهد ما هذا قال شنو أخوان قال المكاشف ولاية النعمتي المكاشف متعلقه بشنو؟ بالنعود والمشاهده ولايه العين والذات شوف التفسير ده يا خلق الدين ابن القيم والله يحيرك يا سلام يا اخي يا مع اسمع الكلام ده قال الهروي ما قاصد إنه الانسان ممكن بعينه يرى الذات الالهيه لكن يقصد انه حصل له نوع معرفه بالاسماء والصفات فكانه يراها راي العين يعني نزل تصديقه بصفات الله تعالى منزله شنو؟ اه منزله العين، قال, قال شنو؟ شو الكلام الرفيع الجميل ده قال ابن قيم بيفسر في كلام الهروي ان ولايه العين وشنو؟ انها ولايه عين وشنو؟ وذات قال الانسان احيانا اسمع الكلام ده كويس احيانا يعتقد شيء يعتقد شنو؟ شيء كذا اشي يعتبروا مثلا كلموك عن حاجه أنت ما شفتها لكن انت بقيت مهتم بها كثير واقتنعت بها لكن حاجه ما شفتها قول لي اي حاجه من الدنيا دي مثلا قال لك في عربيه راح تمشي الشمسيه كويس انت شفتها لا قالتك في كوبري مدمران لا شفتها ما دخلت السودان لحد حسن صح طيب انت الموضوع ده مش بشديد، واتناعت به تماما وممكن تكون قرأت عنه، اعتقدته في ذهلك. طيب، يحصل لك تجلي بقوة وضع تصور مبدئي للعربية دي. أنت براك بتكون، لأنه قد ما شوفه، وضع تصور مبدئي انه تمشي كذا، تمشي كذا، تمشي كذا. التصور ده قد يصادف، وقد، وقد شنو؟ وقد لا يصادف. ابن القيم قال في بعض الناس قد يضع تصور للأسماء والصفات وتنجلي له. هذا التصور الذي في ذهنه يصير كالعيان زي شنو؟ زي العيان يعني أنا حصلني زول جي استفتاني مثلا في زول عند ولد بيحبه شديد بيحب ولد ده حب شديد لدرجة مخيفة قام الولد مال الموجودة عمله هاجس مش لما نغمد هو مفتح يقول ليه ولد ده أنا سمعت صوته حس جنب الباب ده هنا الولد ده سمعت صوته جنب الباب بس ياه صوته زهده ما, ما نايم لو نايم ده ما حلم خلاص ده ما في مشكلة لكن شنو هو شنو صاحب هذا مسألة أشغلت فكره ووجدانه وقلبه حتى كأنه يراه رأي العين قال ابن القيم من وضع هذه الصورة لصفات الله تعالى فإن هذه هي الصورة التي في ذهنه وليس بالضروري أن تكون هي الصورة الصحيحة شنو صورتك شنو الصحيحة فكأن الحراوي يريد أن يقول ما زال متعلقا بالأسماء والصفات مشغولا بها حتى كأنه يراها شنو يراها شنو رأي العين طيب ده كلام منه كلام من القيم جب القيم اختلف مع الهروي الهروي بيرى ولاية العين والذات أعلى من ولاية النعت والصفات الهروي بيقول دي أفضل بيقول أفضل ليه الهروي بيقول أفضل ليه قال لأن النظر في الصفات ومتعلقاتها وتنوعها تفرق القلب اما ولايه النعت وولايه العين والذات ولايه تجعلك متعلق بالله مباشره بغير صفات هذا كلام منه ها كلام الهروي يعني الهروي عنده النظر في الصفات يفرق القلب وشتته لكثره الصفات فتاره مع الرحمه وتاره مع العلم وتاره مع الاراده وتاره مع المشيئه وتاره مع العدل وتاره مع القوة وطارة مع الرزق ات ات ات ات قال لكثرة الأسماء والصفات لكن ولاية النعمة على ذات شنو آ واحدة ابن القيم رد عليه والله لكن رد. انت حس كنا مقل على ما نعتبره رابدة مقل على ما مقنع كلام ده ما مقنع آ قال له ابن القيم لا يمكن ان تكون هنا ذات يتوصل اليها بغير آ بغير الصفات وقال له تأمل القرآن الكريم هل دل الله الناس على نفسه إلا بأسمائه وصفاته قال لهذا مقام الرسل الذي نطقت به الكتب والقرآن من أوله إلى آخره إنما يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى ولكنه يدعوهم إلى التأمل والنظر في صفاته وأسمائه وأفعاله دون النظر إلى ذاته المجردة فده كلام يعني عجيب في مناقشه كلام الهروي طيب الهروي يقول طيب بعده قال المنازل بتنقسم الى كذا طيب ايوه ابن قيم داري يدلل على ان الله يدل الناس عليه بشنو بالاسماء وجنو والصفات قال شنو يا اخي اكيد ان القيم ذا عجيب قال اما حقيقه الذات فغير معلومه للبشر ابدا صح المصح صح ولا ما صح أه؟ لا سبيل للقوى البشرية إلى شهود الذات الإلهية فحقيقة الذات غير معلومة للبشر أشكد لما, لما جاء المشركون إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام وطلبوا إليه أن ينسب إلهه قال طيب أنسب لنا ربك أنسب لنا فأنزل الله قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد أي السيد والملجأ الصمد قل هو الله أحد الله الصمد ما في نسب لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا كف يعني مكافئ من المكافأ أحد لا مكافئ له سبحانه لما سال فرعون موسى قال وما رب العالمين أو سأله أن ينسب إليه ربه قال رب السماوات والأرض وما بينهما وما, وما تحت الثرى إذن ينسب الله الى شنو إلى صفاته وقدرته تقول ربنا يقول ربنا من هو الله سبحانه وتعالى تقول له الله احد الله شنو الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ده رد ابن القيم على من على الهروي طيب الكلام ده كلام طويل لكن خلاصته كالاتي خلاصه هذا الكلام تتعلق الهروي يقول الا تتعلق وأن لا تقف عند الصفات بل اجعل تعلقك ووقوفك متجاوزا لهذه الصفات إلى الذات التي تصفت بها الموصوفة بهذه الصفات ابن القيم يقول لا يمكن أن تعرف الذات بغير شنو؟ ولو كانت الذات بغير الصفات لكانت عدما طيب ابن القيم عنده قاعدة في السلوك وأنا بتعجبني القواعد في السلوك أسمع القاعدة كويس. أسمع القاعدة دي شوف رأيك بعضين أو ما رأيك بعضين بس اسمعها من كان بصفات الله اعرف ولها اثبت كان اكمل شهودا مش داري مشاهدة؟ داري شنو مشاهدة من كان بصفات الله اعرف ولها اثبت كان اكمل شهودا اركان ده صحيح ولا ما صحيح ها صحيح ما صحيح يعني ما الذي يجعلك تشهد عظمه الله بقلبك شنو معرفتك شنو لأسمائي وصفاتي شوف المثل جابوا قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلم عن الله فقال اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الحد وقف اللهم شنو آه؟ لا أحصي شنو ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك عند البخاري في الأدب انظرك حمد نفس المربه قال شنو أنت لا تحمد حسن لو قال الله أحمد الله بتقول شنو؟ طيب قلنا شنو قلنا الثناء على الله الرسول محمد الله قال شنو الحمد حمد بسيط لكن مليان ودي النبوه يعني شنو الرسول بيقول شنو سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وميداد كلماته جيب لي زول أكثر منه جيب لي قال شنو سبحان الله شنو وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وميداد كلماته وسبب الحديث ان ويد جويرية رضي الله عنها زوجته بعد الصلاه مكثت تصلي وتسبح الله حتى طلعت الشمس بل حتى وقت الظهر بعد الشمس طلعت قاعدة في نفس محله رسله صلى الظهر وجاء قلية هذا مجلسك الذي تركتك عليه بالله فزول بقدر يجنب فد قاعدة فد قاعدة من الفجر لحد الظهر يذكر الله لا يهبش موبايل لا يقوم بشرموية لا يفتح الباب لما يخبت والله في ناس عندهم قال يا ما بيلاقي دليل في محل وحده يقول بس امشي افتح ويعمل و وي... ناسه مجلدين قال والله في ناس مجلدين جبل في شخصيه بطبعه شنو ها قلقه تلقاو الدروس دي يمسك عليك مسكه تقول له فكها ثاني يقول يخلي الدروس بلا سبب يا الدروس يقول لك جاي بحصلكم كويس. يخلي عليك سنة ثاني يقول لك الدروس غاليه يا كملت خلاص يجيك في نوع من الناس مقلك ما بيقدر يقنب فجع دا جلد ده اسمه جلد جلد في العبادة في ناس عندهم جلد عندهم جلد عن العبادة لكم في الدرس الفات والله استغربت قال كان إدريس عليه السلام يفعل من الصالحات في زمانه ما تغبطه به الملائكة يرفع لإدريس من العمل ما يساوي عمل أهل زمانه كله شو بل ذا كيف يعني الدنيا ده كلها تستغل في زمنه هو يشتغل لما يرفع العملين في اليوم واعملوا اكثر من حق الناس كلهم وترزي حتى جاء في تفسير شيء غريب هو من الاسرائيليات ولا باس بالتحديد عنها قال حدثوا عن بني اسرائيل ولا شنو ولا حرج وهي مما لا ينكر ولا ولا يصدق هي من الاسرائيليات قال كان إدريس يخيط فما غرس إبرة او أخرجها الا سبح الله شغال يخيط يقول سبحان الله يسبح قال ويجلس فإذا جاءه رجل وجلس إليه وساره ساره يعني شنو يتونس معه ثوب الثوب خلاصته نصه ونسى ونصه ونص ذكر هذا يتقاضى فيه اجرا تجد يقول له خيطت بكم اقول لك بكذا لو صادف بخيط في ثوب ما في ذو قطع لحد ما يسبح وينهي الثوب كله لا ياخذ عليه اجرا ابدا الكلام واضح اخواننا واضح واضح يعني انت لاحظت كودج الجلابيه خيطه ليك وما في زول قطعه وكلها تسبح بيقول لك حق حقي أخذته خلاص ما أدري منك حاجة لكن كان لحى بخيطه وزول جنضم وتكلم ووبيخيط ونضم نصها ذكر ونصها ونسة دي بشيل على قروش شوفت كيف شوف على كله الجلد ده يا في ناس عندهم جلد على العبادة عجيب جلد على العبادة عجيب كويس نحنا عندنا ملل الزول بيصلي ويقوم جاري كويس وينصلي و نتلفط و الدنيا يعني جلد جلد على العباده كده كويس حتى اتذكر واحد اصلا الافرقه دي ما بيذوبوا لا حكومه ولا شعب تقلب شديد دول دي مقلبه في افريقيا دي الناس مقلدين ما شفتها كل الثورات وكل اشنو وكل الفتن عمر الخطاب قال افريقيا مفرقه لقلوب اهلها عشان كده سموها تفرع كثير حاسس اني في كم قبيله أه؟ انجلترا فيها كم قبيله كله إن انجليز صح نحن إن هنا قول كم قبيله الراضي بتاني النو في الحمر يقولوا عليهم حلب والسود يقولوا عليهم يقول انا شنو ها يسئول يعني ذاته زول راضي بيزول ما في الحصى شنو والله اكلمك ففي واحد من اخواننا كان في الحج قال لي جينا من عرفه وصلنا مزدلفة في مزدلفة طبعا ما في تنفل قال لي قمت صليت العشاء المغرب والعشاء والوتر ووتر بس ورقتها قال لي هناك في راجل ومعه وبيته الزول ده رافع يديه يدعو بس والبيت أكفى جنبه تدعو قال لي أنا أنوم أصحى النازل يدعو يامن أصبحت الزول ده ما نزل يديه قام واحد سأله قال ليه زول ده سوداني قال ليه في سوداني عنده صبر قدر ده الزول باكستان في السودان عنده صبر قدر ده <تصفيق> يا أخي نحن الوزير يجيبه قبل ما يفتح خشبه طلع فيه رايو بنتهم منه نقول ما نافع وما يا أخي تصبر في دخلني كده نشوف دي لكذا والله أكلمك قال في السودان عنده صبر قدر ده العبادة داير جلت وشوف الزول لما يكون صاحب مهنة بيستفيد كيف لكن نحن هنا أول حاجة شوف والله بجد في السودان مسألة المهندي دي والحرف دي مشكله في السودان الحدادين والنجارين و ثاني شنو أه؟ والسباكين كويس و... والنجاشين مشكله والترزيه يا اخ واحد قاعد معانا في الدرس قال لي مشيت الترزي بدري قاعد في شيء الصباح ختف تربسه خدت له هدوم جلابيتين وعراجيه تقريبا وسروال قال لي خيط لي اجيك بعد كم قال لي بعد كم بعد قال لي بعد اسبوعين قال لي اسمع انت عندك حاجة لا قال لي خيتي لحسة ابدأ خيتي لحسة وقت ما تجيب فتجيب كان جاء شغل تاني اشتغل قال لي جبت له وبارد قعدت وش قعدت اشرب معه في ثلاثة ساعات سلمني لهم كلهم يحكي ان جاء بعد اسبوعين بيقوله تاني يومين يحكي انك شنو والله استغرب واحد قال لي عنده دولاب وده لي نجار. والله حكى لي قال لي عنده دولاب وده لي نجار قال للنجار دل خلي بالك ما عندهم تسبيح دير ما عندهم تسبيح دير قال أده الدولاب قال ليه أعمل لي اسم شنو البي برده فور مايكو اللي بقول عشنو ها البي عمولي برده فور مايكو وضرفة زيد ليه ضرفة أنجر أخذ كب سنتين سنتين <تصفيق> رصبي قال لي في النهاية قلنا لي دولابنا ما لما نفيو قال له لقصنا منه خشب خشب رجعوا الدونا بالبيت تاني خشبة خشبة مرة يدور رف ومعه يديه من ضربة يأخذ شو ده يأخذ نازل وخاف الله والله أكلم والله حاجة عجيبة خلاص في البلد كسلانين كسل ده كسل بالمناسبة والله يا إخوانا أكلمكم ما بنقلنا الدين بالطريقة دياله لأنه نمطنا مع مع الحياة مع الدنيا ومع الدين بالكسل نو نو نو الأمور تمشي كيف الكسل ده مذموم يا أخي ربنا زماهم في العبادة إذا قاموا إذا الصلاة قاموا كساله دم مذموم يا أخي وجاء قال اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل كل يوم الصباح ما ينفع يا أخي لا نستطيع أن نقيم دين ولا دنيا فشوف المعرفة قال ليها هذا مكانك الذي تركتك فيه قالت نعم قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات تعجل الذي قلت كله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا السلام. العلم سمح العلم شنو العلم سمح وقال عليه الصلاه والسلام شوف الكلام المختصر الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات ده كلام والله ما بينزاد الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات يا السلام يا ناس ادعوا باللغه العربيه وناس يتكلموا بالفرنسي وناس يدعوا بالإنجليزي كويس؟ وأصوات الكائنات الخافتة التي لا تسمع وأص... ياخد شيء عجيب يا أخي ده شيء عجيب حتى في كائنات مجهريه وتحت شنو أه؟ وتحت المجهر يسمعها عند أصوات ولا ما عندها عند حركه ولا ما عندها عند حي ولا ما عندها حي يا أخي لكن والله ربنا عظيم لكن صدق قوله جل وعلا وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى طيب فذلك كلام الذي يريد أن يثبته ابن القيم ابن القيم قال شنو قال المشاهدة نتائج العقائد يعني المشاهدة بتجيك على حسب ما تعتقد يعني أنت لو خطيت حاجة في بالك ممكن شنو ها تشوفه زي الزور قال لي أنا بس مع صوت شنو بس مع صوت شنو ولدي هل ولد جاء من القبول ما جاء لكن هو شنو خيال ما الذي قوى الخيال والحقيقة ما قال ابن القيم قد يكون الصوت هو بعرف حفظه صدر منه هو ولكنه كأنه جاءهم من الخارج ولكن مصدر الصوت منه هو صح المصح وكذلك العقيدة لكن لا تعامل ربك بهذه الطريقة تعامل ربك من خلال شنو؟ أسمائه شنو؟ وصفاته لا صورة تحاول أن تضعها في ذهنك تقول لرأيت ورأيت وسمعت وسمعت هذا كما قلنا لا يصح ولا يكون المشاهدته. بعد قمت النفس دي والجكة دي, دي جكة بالنسبة دي يعني الدرس بديناه جاكين من الأول دي المشكلة يعني نفس الناس شنو أه؟ يقوم ويقع وهي على ثلاث درجات دي شنو المشاهدة المشاهدة الأولى مشاهدة معرفة والثانية مشاهدة معاينة والثالثة مشاهدة جمعين المشاهدة على ثلاث شنو درجات بسيطة جدا نشرحها نحاول مع أن فيها تعقيد نحاول أن, أن نبسط المعلومة طيب مشاهدة معرفة تجري فوق حدود العلم في لوائح نور الوجود منيخة بفناء الجمع واضح واضح شديد أنت ما تصبر سأوضح عليك شفق عليك شنو طيب يقول المعرفة هو شوف الكلام ده واضح مشاهدة معرفة تجري فوق حدود العلم الظاهر أن الهروي يضع المعرفة فوق شنو فوق العلم وابن القيم يختلف معه ابن القيم يرى أن العلم فوق شنو فوق المعرفة ليه؟ لأن الله لم يوصف بالمعرفة إنما وصف بالعلم سكر القرآن من أول أحد آخره. يعلم ما تفعلون والله بما تعملون عليم والله سميع عليم والله يعلم ما في يعرف لان المعرفه فيها نقص والعلم اكمل لكن الهرويه ضع شنو المعرفه شنو فوق العلم قال قال شنو من القيم العلم عنده ادراك للمعلوم ببعض لوازمه وصفاته ذا العلم كويس يقول ليك مثلا اي حاجه عربيه بتمشي ببنزين في اربع لساتك انت ممكن تخيلها باجزائه قال اما المعرفة الإحاط بها حس زول قاري مكانيكا أو الناس الصنع العربية او زول ميكانيكي بتاع سيارات زي زول بس موظف افندي سايق العربية وماشي كان بطلت منه بس الا يفك الليستيك الا يفك يغير والله في ناس الليستيك يعرف يغيرون ده زي زول عارف الأجزاء بتاعته فريق ولا ما فريق قام ابن القيم رد عليه قال لي إذا كانت المعرفة هي الإحاطة والعلم مجرد المعلوم العلم بالنظر فإنه لا يوجد أحد يعرف الله ليه؟ من الذي احاط بالله علما ومعرفة لا يوجد في أحد يعرف الله فالمعرفة ليست بهذه الدرجة عشان تقول المعرفة فوق العلم لأن المعرفة هي الاحاطه ولو سلمنا بهذا في الدنيا أو في المخلوقات لا نسلم بهذا في من؟ في الخالق سبحانه وتعالى لأن ربنا قال ولا يحيطون بشيء مش كل العلم بشيء إلا, إلا بما شاء طيب والله من ورائهم شنو محيط سبحانه وتعالى طيب دربوا شنو قال قام جاب مساله قديمه جدا هي فلسفيه مساله حسنات الابرار سيئات المقربين حسنات شنو الابرار شنو سيئات المقربين الوجه الذي قيل في هذا الكلام ان ما يفعله الابرار من الحسنات اهل التقرب يفعلون ما هو أفضل منه فعندهم في مقام شنو أه؟ الحسنات لاشتغالهم بالواجبات مثلا لكن المعنى الرديء شنو أن حسنات الأبرار لا قيمة لها لأن المقرب وصل إلى الله لا يحتاج إلى عمل صالح ورفع عنه تكليف لذلك يرى أن الطاعات بمثابه شنو سيئات له وليه طبعا باطل وزندق ليه لأن الأنبياء لم يصلوا إلى هذه المرحلة يتكلمون عنها صح في نبي وقف قال خلاص انا بصلي ولا هني لحد اخر لحظه رسول الله شنو يصلي ويامر بالصلاه وهكذا طيب فقال شنو قال اعمال المقربين بالمعرفه واعمال الابرار بالعلم لكن قال شوف ابن القيم عنده كلام لطيف قال حتى المقربين لو تركوا العلم لصاروا جهله ولا قيمه لهم العلم لا يستغني منه احد قال تعالى لنبيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني أه؟ علما العلم لا يستغني منه أحد ما تقول لي نحن وقف العلم ونحن نعمل وكده، لكن قال اقر بأن الناس يتفاوتون في المعرفة فإنه قال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ان لا صلى الله فان فإن عرفوا ذلك قال فعرفوا المعرفة الأولية لن تكون معرفتهم كمعرفة المهاجرين والأنصار ولن تكون معرفة المهاجرين والأنصار كمعرفة الأنبياء ولن تكون معرفة الأنبياء كمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم فالمعرفة يتفاوت فيها شنو؟ العباد طيب يقول في لوائح الوجود اللوائح شنو؟ ما يلوح للإنسان فكأن المشاهدة بالنسبة لأصحاب المعرفة تلوح لهم من بعيد كويس؟ في هنا, هنا في كلام لطيف جدا. كده أسمع الكلام ده الجريد قال علم التوحيد يخوانا حس التوحيد ده ما أساسي صح صح التوحيد شنو أساسي من مات لا يشرك بالله شيئا دخل شنو قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر قال من مات من أمتي يشهد ان لا اله الا الله موقنا بها دخل الجنة وهكذا فيبقى التوحيد مهم الجنادق يشرو علم التوحيد مباين لوجوده ووجوده مباين لعلمه علم التوحيد مباين أه؟ لوجوده ووجوده مباين لشنو لعلمه اخذنا علم التوحيد مباين لوجوده ووجوده مباين لعلمه ده معنى لوائح الوجود لوائح شنو الوجود ابن القيم دراقي الوجود محتملة الإلحاد بالمناسبة أن الوجود كله صار شيئا واحدا وما عبدت جزءا منه إلا وكأنك عبدت الله اعوذ بالله كما قال المعربي عقد البرية في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه كفر وضلال لكن الجنيد رحمه الله علم التوحيد مبايد لوجوده فرق بين أن تعرف التوحيد نظريا وبين أن تمارس التوحيد عند المحكات العملية والفتن والمصائب الناس دي كل يقول لك متوكلين عليه الله الزوال لما نفلس يضيق ما يعلم بود الله يتوقع متوكل والله كلمه قال الكلام ده معنا شنو يعني كثير من الناس عالم التوحيد لكنه غير واجد لمقام التوحيد وينهزم توحيده في أقرب محك عملي يقول لك أنا بس الله ده ما عندي غيره ينزلك الناس يقول له شوف الفقرة دي برضو ما, ما بيجيك عوجه يمشي كوس الفقرة انت عسل قلت الله دا ما في تاني بعده اللهم لا مانع لما عطيت ولا معطيه لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد إذا عزعك زعزع ما يعني بيض الله والله أكلمه زول يمرض مرض شديد يبقي توحيده عشان مرضه وهكذا فرق بين أن تعلم التوحيد علم التوحيد مباين لوجوده ووجوده مبادئ العلمي قد زول ما يعرف أقسام التوحيد لكن موحد التوحيد قاطع ما يعرف الا الله ويتوكل على الله ويعظم الله ويقول لك ربنا ولا وكل شيء بيدي الله وكذا والله في ناس زيد وفي ناس أقل تجي أقل مصيبة أقل ما عملي يجيوا يفقد تماسكوا إذا قبضوا ساكت قوي هو يقول لك والله أنا ما مش معنى ما يأخذ بالأسباب يأخذ بالأسباب لكن ابن القيم هنا يقول كأن الهروي يريد أن يقول هو يرجع الأسباب إلى الأول الذي ليس قبله شيء وإلى الآخر الذي ليس بعده شنو ليس بعده شيء وده معناها منيخة بفناء الجمع يريد أن الجمع على الله وإقباله على الله وخضوعه الكامل لسلطان احكام الله بدأ ينيخ بها منيخة أناخة معناها شنو؟ بدأ شنو؟ يبرق وبدأ شنو؟ يعني سار في الطريق الأول او في السلم الأول من سلم شنو؟ من سلم التوحيد طيب الدرجة الثانية من درجات المشاهدة مشاهدة معاينه تقطع حبال الشواهد المشاهدة والشواهد الشواهد دي الوسائط الشواهد شيء وشنو؟ والمشاهدة شنو؟ شيء زول يقول لك لي تقول ليك أنا ما شفت لي من الله خلقني نمث يقول لك راح اوديك ليه؟ السوق اوديك محل النمر، يقول لك ده كان نمر. ده ده ده شنو؟ شواهد، لكن انت شفتها. بيقول الحروي معاي مشاهدة بتاعت معاينة تقطع حبال الشواهد، يعني الناس الوصلوك وصلوك ذاتهم اول شيء بوصلك تخليها وتلبس نعوت القدس، تلبس نعوت القدس، يعني هذا الكلام معناه شنو؟ تطهر من نعوت النفس لتأخذك إلى نعوة القدس التنزيل وهنا والله يا إخواننا بالقيم ده مؤدب أنا شوف يا إخواننا ما في شيء في الدنيا بزهجني من عدم الأدب الزوء كان بيقى ملحد ومؤدب أنت في معه بس أهم حاجة أول حاجة شنو ها الأدب يا أخي فيه أدب أدب عجيب فبالتالي شوف الأدب ده قال شنو قال وهنا مسلكاني مسلك موحد ومسلك ملحد أما مسلك الملحد هم الذين قالوا بأن العبد لا يزال يتخلص من نفسه حتى يتخلق بأخلاق الله فيخلع الله عليه صفاته فيصير مثله محمود محمد طاها كان بيقول كده في السودان الجمهوريون كانوا يقولون هذا الكلام محمود محمد طاها مباطني محمود محمد طاها من الفرق الباطنية كان بيقولوا كده يقول لك ويجيبوا أحاديث يكونوا بناقشهم أحاديث موضوعة قال, قال تعالى تخلقوا بأخلاقي تخلقوا بشنو؟ بأخلاقي ابن القيم يقول هنا شيء عجيب أسمع كلامة ابن القيم صفات مخلوقة يلبسها الله لعبد مخلوق كساه الله بهذه الصفات يعني مثلا واحد أخلاقه عالية هذا تطهر من النفس وتخلق بأخلاق طيبة جميلة أما كلام الملحد يقول كساه نفس صفاته يعني المجد الرحيم مثل الله وعليم مثل الله ليصلوا في النهاية إلى الاتحاد أن روح الله تحل في المخلوق الجمهورين تعرفوا النشيد نشيد العرفان بتاعنا كان بيقولوا بيقولوا في البكيات وبيقولوا في الزيجات بتاعته بيقولوا في المقابل هل تعرفين نشيد العرفان بتاعهم بيقولوا شنو ها؟ كلكم مولودين بعد ما محمود أنا شنو كلكم صغار، صغار، محمود، محمود شنو جو متن؟ آه، السنة صار الثلاثة تمانين يا أخي. شنو جو هنا في ال... في كوبر؟ انت عارف؟ ناس من طلابه قالوا وما قتلوه وما صلبوه لكن شو بهلهم؟ خمزة قبضوه لما نجاوا دولا المشنقة قالوا طبنا. لكن محمود ده شغل هو الشيطان؟ أزود ده صوب يهتز. كلامه باطل زي سمز والله واضح. باطل عادل. أنت عارف يقولوا جنو؟ كان يقولوا جنو؟ بكل مرة يجي يقولها يقوله هو الله هو الله حول محمود لحم طاطخين لفوا محمد حمطاه يقولوا كان اسمه النشيد العرفاني وكان بمدحه عندهم عندهم شو شو شو كذا ادعى أنه لا يصل و الصلاة قد رفعت عنه وأنه لا يصلي صلاة الحركات ولكن يصلي صلاة الأصاله هكذا سماها سماها صلاة وكان يرى أن الأصل القرآن المكي وأن أي شيء نزل في المدينة منسوخ نسخه يا أخي محمود ده ربنا ريحنا منه بس بعدين خطير زوده ده خطير والله تقول معه شيطان فعلا يا اخي اتباعه بنات جامعيات ورجال حمل الشهادات علية واخلاقهم عاليه ربنا فكانا منه بس ربنا حلانا منه فبالتالي شوف ابن القيم يقول ليس للعبد الا التعبد بالصفات الجميله والاخلاق الفاضله التي يحبها الله يعني الله قال لك انا بحب كده انت تتصف فيها لكن مهما تصفته ومهما سموت فيها الله جل وعلا ليس كمثله شنو شيء نعم إن الله جميل يحب شنو الجمال مهما تبقى من الجمال هو جزء من الجمال اللهم إنك عفو شنو كريم تحب شنو العفو أقع العفو ده تكون تخلقت بالأخلاق لا نقول تخلقت بصفات الله لا ما تقدر إنما تخلقت بالأخلاق التي يحبها الله اخوانا فرق ولا ما فرق ابن القيم قال الهروي قصد الكلام التالي ده قال الدرجه الثالثه مشاهده جمع تجذب الى عين الجمع مالكه لصحه الورود راكبه بحر الوجود طيب الفرق الباطنيه اخوانا انتم في عافية طب عافاكم الفرق الباطنيه الملاحده الاسماعيليه والحشاشيه والدرزيه والخرميه كويس والنصيريه الفرق الباطنيه هذه تقول بعقيده عجيبه يقول يحل الله عقد خليقته بيد حقيقته يحل الله عقد شنو خلقه يعني الرب رب والعبد عبد لكن ربنا ده بقول واحد يفعل ما يشاء من مشيئتي أنهم جعلهم واحد لكن هذا لا يكون لأنه منعوا في شرائعه منعوا في شنو؟ في شرائعه فليس بين العبد والرب إلا العبودية من العبد والربوبية والتعظيم والإجلال للرب سبحانه وتعالى فده كلام أقرب إلى عين الجمع وكذا لكن ابن القيم قال الهروي لا يقصد هذا الكلام يقصد جمع الصفات من جمع صفات الله يصل إلى ذات واحدة هي شنو؟ الرحيم والغفور والقوي والعظيم والحليم ليست هذه صفات مشتتة انما هي صفات معان متعددة تدل على على شنو على ذات واحده فشوف ابن القيم مخرجه كيف الكلام الجميل ده قال شنو جاب الكلام الباطل وضحضه قال ولعل الهروي لا يقصد الأول نحن الواحد لو كان بيقول شنو يقول يقصد ده نحن عشان نجرم صورة المجرمين يقول يقصد شنو قال لعله يقصد جمع الصفات وأن الأمر كله دائر عند الله عز وجل وخلصت ذلك أن تكون همتك على الله فتستفرغ الوسعة بغاية النصيحة في التقرب إليه بالنوافل بعد تكمل الفرائض ده نهايته نهاية الجمع كويس مهما طول الناس العبارات المقيمة قال الموضوع ده ناس الكلام الامر كله دائر على جمع همتك على الله تخلي همتك على عالمك في اي حاجه تسعى ترضيه ما تخطو خطوه الا وانت تنظر الى حكم الله فيها وكتامل تقول رب ربنا كان راضي ولا ما راضي ربنا دائر ولا ما دائر ربنا بحب ولا ما يحبه ذا جمع على الله والله يا اخواننا ده زي ما قلت لك فرق بين علم التوحيد وبين شنو وبين وجوده فرق كبير جدا انك حس ايجله همتك كلها تكون على الله اجمع همتي دي لا ارضي الا شنو ها الا سواه حتى نفسك بترضي في ناس كتار وبتنافق في ناس كتار في الحياه طيب قال هذه خلاصه منزله شنو منزله المشاهده طيب ابن القيم قال الجمع ثلاثه درجات او ثلاثه مقامات جمع الهم على الله همك كل شنو ربنا بعدك اي حاجه تانيه تبع والله يا أخواننا أنا انا والله بعرف ناس بعد زول ما بيحاول ينمق الكلام والنصيحه دي برماد نسرب ولا دا اليوم اصوات من زول ولا نازل في الانتخابات الناس يحبوا حب ويتجمعوا يسمعوا كلامه وزول يحاول ينمق الكلام ويشوف الشدة الشيء الناس الناس دي كراهيه كراهيه التحريم اشي شنو الزول البدع بيجعل كله على الله عز وجل هذا يفوز قال يجمع الهم على الله اراده ومحبه وانابه جمع قلب وروح ونفس وبعد ذلك الجوارح تبع لها في التقرب إليه وإنه لا يألو ولا يتردد في أن يتقرب إلى الله بكل ما يحب ويبادر إلى ذلك النوع الثاني الاستغراق في الفناء في شهود الربوبية تفرد الرب وال والدوام وان الوجود الحقيقي وجوده قال بعد ذلك اي شيء انت بتؤول وتقول زول اداه قروش ما بتقول اداهني تقول الله سخر لي الديني الله شنو سخروا لي شنو ابن القيم قال ده اقل من الاول ده برضه كويس اما الشهود الأخير الجمع الاخير جمع الملاحده الذين يريدون جمع الخالق ومن أه؟ والمخلوق اعوذ بالله من كفرهم ومن الحادهم ومن ضلالهم المنزلة القادمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين هي منزلة المعاينة منزلة المشاهدة لا شك أنه كان فيها من التعقيد الشيء الكثير حتى في عبارات ما حبيت أشرحها إنما حاولت أن أتكلم عن ما يمكن أن يقرب إلى الذهن إن شاء الله إلى أن ألتقيكم في الدرس القادم يوم الاثنين القادم إن شاء الله مع منزلة المعاينة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته